ايها الاحباب الكرام تkiendelea na silsila ya hadith tulionayo katika kitabu cha Riyadhus Salihin cha Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala leo tuko katika hadith ya 8 katika kitabu hicho baada ya kukamilisha hadith ya 7 iliyopita ambayo ilikuwa ina mafunzo makubwa ndani yake kuhusu masuala ya Ya ikhlas, na na kwamba moyo, mazingatio makubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. pahala ambapo, tukufu, ali, tukuka, ana, anapopatizama, wala mali, au au au sura zetu, au rangi zetu, au kabila zetu. rangi kabila ಇಖಲಾಸ ಪಟಿಝಾಮಿಠ ila ಜೇ wa ಕಬೀಲೂಿಕ kama jaa fi sahihi muslim baada kukamilisha hadithi hii ningawa kuna swala kutoka kutokana na baadhi ya ya ndugu zetu vijana wetu walioko hapa mmoja wao akauliza lile swala ambalo tumelitaja mwisho wa darsisi masala ya kwamba umar ibn khattab radhiyallahu anhu alisema kwamba sisi tunaohukumu kwa ile dhahir yetu na ile batin to machia munyezimu kwa subhanahu wa ta'ala yale mambo ya ndani sasa ikawa mmoja kati ya ndugu zetu anauliza je hii inapingana na, na haya mafundisho ambayo tumeyataja au la na tukaelezea kwa ufupi kwamba bila shaka haya maneno mawili hayapingani hakuna taarud wala hakuna tasadum baina ya haya maneno mawili kwa sababu umar azungumzia masuala mengine radhiallahu an na hadithi ya mtume alayhi salatu wasalam inafundisha masuala mengine jambo ambalo analikusudia umar bin khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa ani sahaba jamia anazungumza kuhusu masala ya imani na masala ya aqida kwamba yule muislamu atahukumiwa kulingana na vile anavyodhihirisha imani yake sababu mtume alayhi salatu wasalam ashaondoka ulimwenguni wakati mtume alayhi salatu wasalam alipokuwa hai mtu yote ambaye alikuwa akidhihirisha imani lakini ni mnafiki ilikuwa Qur'ani ikimfeddheshia na mtume alayhi salatu wasalam watu kama hao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akawajulisha kwamba fulani ni mnafiki na fulani ni mnafiki na fulani ni mnafiki mtume wetu alayhi salatu wasalam hakuwajua wajua watu hawa kwa sababu ni mambo ya ndani mambo ya imani lakini Allah subhanahu alladhi ya'lamu sirra wa akhfa alimul ghaibi wa shahada akawa anawumbua wa watu hawa na kuwa fedhehesha moja baada ya moja wakati mwingine kwa majina yao na wakati mwingine kwa sifa zao wamihum man ahadallah wamihum wamihum kadha kama ilivyo katika sura at-tauba kwa hivyo haya ni masuala ya imani ndio ambayo alikuwa anayokusudia umar bin khattab kwamba sasa hivi wahi umekatika Hata ukiasoma manino haya katika manino ya Umar Utaikuta ya mondani yake kwa, kwa kirefu Hakaileza manino haya Umar mikhattab Kwa mba wakati wa mtume alayhi salatu wa salam Tuliko tunawajua wanafik Kutokana na wahi Amba uliku kimshukia mtume wetu Salawatullahi wa salamuhu alayhi Lakini sasa hivi wahi umekatika Hatuezi kumpambanua anayalia mnafik ni nani Na alia na imani ya kikweli ni nani Hatuezi kujua Kwa hivu sisi sasa hivi hukumu yetu Tunangalia dhahira Yule ambaye yudhihiru lana imana Ana tuthihirishia imani yake Kutumuhukumu kwamba uyu ni katika sisi Na yule ambaye atatuthihirishia ukafiri Kutumuhukumu kwamba ni kafir Haya ndo manenu alikuwa na kusudia Umwa bil khattabi Wala haya pengani ukiyefahamu afah, uki manenu haya Kwa vizuri na kwa undani Utoona kuwa haya pengani Na manenu haya ya mtume alaihissalatu wa salamu Kabisa Kwa sababu manenu haya ya kupande mungine Na manenu haya ya mtume alaihissalatu wa salamu anazungumzia masuala ya kwamba muislamu uh, hafai kuhukumu ku muislamu mwingine uh, kwa kwa upande wa dhahiri peke yake kwa sababu jambo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetukuka anaangalia ni masuala ya ikhlas na masuala ya mas yale yaliyo ya kwa moyoni wala sio dhahiri tukapiga kwa mfano kama dhahiri ya ya mavazi ukama mtu amevaa kimaskini maskini au amevaa kwa njia ambayo unaweza kumdhalau Ukauna hana thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mtu ambaye hana mbele wala hana nyuma. Mtu ambaye labda ni duni. Hana manzila wala hana sharaf. Lakin mtu huyo huyo ambaye wewe wa mdharawu. Ni mtu aliena daraja kubwa kabisa mbele ya Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Kama tulivuotazia katika hadithi. Yile kwa mba tumewetu. Sipunyegina likuwa meka. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Nabwa na mwoja. Kisha kamuliza mara yuka fi hadha. Mara yuka fi hadha. Watu wili walipiti. moja alikuwa dhahiri yake ni hivi mwingine dhahiri yake ni hivi kwa hivyo ile sio dhahiri ya imani ile kwa ni dhahir ya ya mambo ambayo tunaiona kama vile mavazi na mambo mengine kama haya kwa hivyo haya ni ni masala muhimu ambayo ndigea tumeyauliza tuna taraji kwamba imefahamika inshaallah taala hadith ya nane ambayo ni hadithi ya leo katika kitabu chetu cha riadha salihin anasema mtunzi wa kitabu hicho imam anawi rahimahullahu taala كذلك حديث يا 8 وعن ابي موسى عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله عنه وعن ابي موسى عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعتا ويقاتل حميتا ويقاتل رياءا اي ذلك في سبيل الله فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه هي دي حديث يا يا له يا نانا نرudia tena mara nyingine tulisikiza kwa makini kabla hatujaingia katika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 من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه كما كويدة كتك مبحث أو مسألة أكوانزة كتك شرح يا حديث تنا أنجلي أكوانز وتخريج يا حديث حدثه ناني ما يبوكيا ناسانا ديك أنا سيما إمام النووي متفق عليه فنجوا سيس في كتابه علم الحديث متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم من نفس من نفس المخرج منخرجيه هو واحد تفاوتنا كنسى رواه البخاري ومسلم يكيد متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم لكن مخرج مخرجاك يعني واحد هذا هو المقصود امام نووي لما الحديث هي امه بكي ابو بكر na amepokea muslim wote kutokana na sahaba huyo huyo moja ambaye ni Abu Musa al-Ash'ari ndio ikawa mutafaqun alayh Imam al-Bukhari kharaja hadha al-hadith fi kitab al-jihadi wa siyar Imam al-Bukhari amepokea hadith hii katika kitabu ambacho kinaitwa kitab al-jihadi kitab al-jihadi wa siyar hadithi hii ambayo amepokea Imam Nawawi ameitaja Imam Nawawi katika riyadus salihin amepokea katika kitabu cha aljihad wa siyar pamoja na vitabu vingine kawaida kama wale ambao wanajua wamesoma sahihi bukhari na wanajua utunzi wa imam al bukhari katika kitabu chake kawaida imam al bukhari katika kitabu chake ana hadithi nyingi ambazo ni mukarrar hadithi ambazo zimerudiwa nyingi sana ambazo zime zimerudiwa zaidi ya hadithi elfu tatu hii vitakriban au 2000 zote zimerudiwa amezurudia imamu al-bukhari na kurudia kwake zina faida nyingi nyingi sana ambazo amezitaja wanazuoni kama vile uh, al-hafiz ibn hajar katika fatih al-bari akataja faida mbalimbali zinazotokana na imamu al-bukhari katika kurudia hadithi na moja katika sababu ya kurudia hadithi ni kwa sababu utunzi wa imamu al-bukhari katika sahih ni utunzi ambao unakwenda kwa mfumo wa wa wa wa milango na mfumo wa vitabu kwa hivyo katika mlango mmoja anaweka hadithi katika mlango mwingine hadithi ile ile anairudia tena kwa sababu hapa hadithi hii ina mnasaba na katika hadithi ile a, katika mlango mwingine hadithi hiyo hiyo ina mnasaba yake vile vile kwa hivyo kwa sababu ya kwamba hadithi moja inakuwa na mnasaba zaidi ya moja unakuta hadithi imamu al-bukhari anatoa katika kila sehemu same hii anaweka mnasaba wake na same hii anaweka katika mnasaba wake namna hii kwa hivyo hii hadithi ambayo mmeisikia imamu al-Bukhari kwa mfano ameitoa katika kitabu al-Jihad na ukirudi kule katika kitabu al-Ilm utaikuta vile vile imamu al-Bukhari ameipokea katika kitabu kitabu al-Ilm kama vile ambavyo mnajua katika utunzwa wa imamu al-Bukhari kwa hivyo anakwenda kulingana na zile faida zilizoko katika hii hizi hadithi Kila faida wake na Na na kitabu kitabu kitabu kitabu kitabu chake. maana hizi hadithi hadithi hadithi katika katika katika Katika al-Bukhari. al-Bukhari al-jihad. al-il. al-jihad, al-jihad Kwa kwa hivyo, hii hii. kama kuikuta vile vile tumechagua sababu lafzi karibu zaidi hii lafzi ambayo ameitaja ಜಾತ ತುಮುಹು ಇ mlango ni bab manqatal litakuwa kalimatullah hiya alulya huo ndio mlango ambao ndani yake amepokea imam al-bukhari hadithi hii kwa hivyo kitabu ni kitabul jihad wasia bab manqatal litakuwa kalimatullah hiya alulya huo ndio mlango kwa hivyo hadithi hii ukiambiwa uende ukatafute katika sahih al-bukhari moja kwa moja unakwenda katika kitabul jihad wasia جيني الملango ambao waitwa babu manqatala litakuwa kalimatu llahi hiya aliyya utaikuta hadithi hii iko hapo sanadi yake anasema imam al-bukhari haddathana sulaiman ibn harf haddathana sulaiman ibn harf haddathana shu'bah an amr an abi wa'id an abi musa al-ash'ari hindo isnad ya imam al-bukhari مره ثانيه انا اسمع حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبه عن عمرو عن ابي وائل عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه رجال الاسناد سليمان بن حرب شيخ البخاري معروف من كبار الثقات شعبه ني شعبه ابن الحجاج ابن الورد ينالك انايتوا شعبه ابن الحجاج ابن الورد انا اسمع امام الذهبي اه الامام الحافظ امير المؤمنين في الحديث هو شعبه وصفك ياك درجه ياك او منزله ياك ني الامام الحافظ امير المؤمنين في الحديث خلاف شعبه امepokea حديثي شعبه ني شعبه ابن الحجاج ابن الورد شعبه امتポケ الحديثي هي kutoka kwa عمرو kutumia عن anasema عن عمرو عمرو هو عمرو ابن مره عمرو ابن مره الذي كذلك ني الامام من ائمه الاسلام وائمه الائمه الاعلام ثقه من كبار الثقات بالي بالي عمرو ابن مره هو عمرو ابن مره امepokea الحديثي kutoka kwa ابو وائل katika اسناد البخاري عن ابي وائل ابو وائل هو شقيق ابن سلامه شقيق ابن سلامه اناسما امام الذهبي الشيخ الكبير شيخ الكوفه مخضرم ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وراه هو ابو وائل جلاله ائيتوا شقيق ابن سلامه شقيق ابن سلامه امام الذهبي انا مولهزه هuyu شقيق ابن سلامه اناسما ان الامام الكبير واحد katika wale maimam wakubwa shaykhul kufa alikuwa ni mmoja katika wanazuoni wa mji wa al-Kufa mukhadram alikuwa ni mukhadram mukhadram ni mtu yoyote ambaye aliishi zama za mtume aleyhi salatu wa salam lakini hakumwona mtoka hakuwa kumuona mtume عليه الصلاه والسلام kwa sababu lao angemuona na akafa katika hali ya iman atakuwa sahabi sasa huyu hakuweza kuwa sahabi pamoja na kuwa aliishi pamoja na wakati wakati wa mtume عليه الصلاه والسلام kwa sababu uh, mbalimbali zinajulikana uh, wakataja baadhi wanazooni sababu mbalimbali mbali. kama vile wengine wanasema bu'd almasafa na mengine kama haya kwa hivyo wako baadhi ya watu kama vile Abu Muslim alKhawlani na wengineo na huyu Shaqiq ibn Salama من among wa watu ambao wanaitwa muhadharamun muhadharamun jam'u ya muhadharam na muhadharam huwa shakhs au almar'u alladhi adraka an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama wa mara'ahu aliishi zama zamtume alayhi salatu wa salam lakini hakumuona tume alayhi salatu wa salam huyo abu wa'il shaqiq ibn salama amepokea hadithi hii kutoka kwa abu musa al-ash'ari hili ni isnad ya bukhari اسناد مسلم كwanza amepokea muslim hadithi hi fi kitab al imara bukhari amepokea fi kitab madh kitab al jihad wa kitab al ilm imam muslim akhar kharaja hadha al hadith aw akhraj hadha al hadith fi kitabih al imara bab man qatala litakuna kalimatullahi hiya al ulya fa huwa fi sabilillah qul ya bukhari أمسهم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا مسلم أمهنجه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله الى, إلي لفظ يا حديث أمهي وك هو هو المدلج فلهذه الحديثي في كتاب صحيح مسلم تتايضطى في كتاب الاماره chini ya mlango unaoitwa bab man qatala litakuna kalimatullah hiya alulya fa huwa fi sabilillah سندي هكي انا اسمع امام مسلم حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي وائل عن ابي موسى هي دي السند يا امام مسلم مره ثانيه يا ثاني انا اسمع حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي وائل عن ابي موسى رجال الاسناد ابو بكر ابن ابي شيبه شيخ مسلم الامام الحافظ امامكبوه انا مصنف ينعلكان إن مصنف ابن ابي شيبه ني شيخ وامام مسلم ملموكي ابو بكر ابن ابي شيبه رحمه الله تعالى عليه امبوكيه حديثي كتوك ابو معاويه ابو معاويه جلالك ني محمد ابن خازم السعدي الضرير ايتوا محمد ابن خازم بالخ محمد ابن خازم السعدي وانا زوني وانا ongeza jina lingine anaitwa ad-dharir limadha ad-dharir li annahu kana a'ma alikuwa kipofu alipofuka tangu akiwa mdogo umri wake miaka minne au misita akawa baadaye ni moja katika a'immatul hadith huyo ni abu muawiya بمعاويه اسمه من محمد ابن خازم اسعدي او محمد ابن خازم الضرير و wengine katika vitabu vya hadith wanamuita kwa kifupi محمد ابن خازم الضرير huyo Abu Muawiyah amepokea hadithi hii kutoka kwa Al-A'mash wal-A'mash huwa man Al-A'mash huwa Sulaiman ibn Mahran Al-A'mash huwa Sulaiman ibn Mahran tumemtaja katika إسناد زنيومة أنا أقول لك أنا مجدد كذلك فيل فيل الأئمة الكبار من كبار الثقات هو الأعمش أم بين سليمان بن مهران أم أبو وائل ثم سمع أبو وائل من هو أبو وائل إبراهيم ما اسمه أبو وائل أحمد أبو وائل ما اسمه كذلك إسناد أبو خارج ها نعم شيخ شقيق ابنه ابن, ابن سلامه احسنت ابو وائل شقيق ابن سلامه الشيخ الكبير شيخ الكوفه مخضرم كما لوكوجهه ketika آ... سيار اعلام النبلاء للامام الذهبي هو ابو وائل امه بكي حديثه توكوا مع ناني كما مثل البخاري توكوا مع ابو موسى الاشعري رضي الله عنه ولهو هذه هو اسناد اثنين ذا حديث jumme jua maana ya kusema imamu na wawi mutafaqun alayh kwa hivyo mutafaqun alayh rawahu al-bukhari wa muslim na tumeona bukhari ameipokea wapi kupitia kwa sanad gani na muslim ameipokea wapi hadithi hii katika kitabu chake kupitia kwa isnad gani masala ya pili tarjamatu al-rawi tarjamatu rawi al-hadith man rawi al-hadith abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari jina lake nani abu musa al ashari amemtaja imam nawawi anasema abdullahi ibn qais ndiyo alisema an abi musa abdullahi ibn qais kwa hivyo imam nawawi ametupa jina la abu musa al ashari kuna baadhi ya sahaba tu rasulullah ambao hawajulikani kwa majina yao wanajulikana kwa al kuna wal alqab mmoja wao ni huyo abu abu musa watu wengi wanamjua abu musa abu musa al ashari abu musa al ashari lakini hawajui jina lake ليو سباب امام نووي كبينيش جيناله لكن يلي تمجوي جيناله لكن ني ناني جيناله ابو موسى الاشعرى صحابه هو ابن لكي انيتوا عبد الله ابن قيس ونا زوني هو التاريخ نسيق ونتاجه جيناله لكن ونسما هو عبد الله ابن قيس ابن سليمه ابن حضار ابن حرب هيلو دو جيناله لكن ايتوا عبد الله ابن قيس ابن سليمه ابن حضار بتشديد الضاد ابن حضار ابنه حرب عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن ابن حرب الاشري الاشعي ونسما الاشري نسبه الى جده الثاني عشر ابيتوا اشعري بسبب هله جنه لا اشعري njina ambalo linatokamana na jina la babu yake ambaye ni wa 12 ukihesabu tangu babu yake wa kwanza babu yake wa kwanza ni nani Sulaim Abdullah ibn Qais ibn Sulaim babu yake wa kwanza ni Sulaim utahesabu Sulaim mpaka babu wa 12 aitwa Ash'ari kutokana na huyu babu Ash'ar ndio akapewa jina la kabila ambaye anaitwa akaitwa Ash'ari <kwebohawa> kwa baba hawa ashariyin wote wanaroli kwa huyu babu yao ambaye anaitwa ashar babu wa 12 kwa kwa msuluru huu au silisila hii ya nasaba ya abu musa radhiyallahu anhi kabila lake ni kabila la qahthan lile kabila kubwa kabisa huyu ashar naye anafuata silisila yake hiyo ya nasaba inakwenda mpaka kwa babu anaitwa qahthan وليدا هل زاليوا في ذبيد؟ في مدينه نوعايتوا ذبيد. ذبيد كوا وين ذبيد يا ابراهيم؟ كيف ما تعرف انت من اليمن. ذبيد في اليمن. نعم. احسنت. هل ما زاليوا في مدينه نوعايتوا ذبيد؟ اين ذبيد؟ ذبيد يكون اليمن. مدينه اليمن. ها؟ في اي منطقه؟ اه في اي منطقه؟ ذبيد يكون في منطقه غاني كوي اليمن. والله والله وانا watu Yemen na kwa peke yake ni watafute ni watafute wale watu wa Yemen na kule Hadramaut وين ابو محمد امين ازا بيد فين في اليمن ما سمعت ها ها شمال هسا شمال وبلدي غني حساس شمال kujuj هاي اندوكيتو احمد اتكندا تتلته ماب يكيجايو خريطه ماب يا يمن ataenda kuitafuta zabiti kwa upande gani alafu atatuletea inshaallah so tutaiona tunaiona kwenye map kubwa hivi utaifanya kwenye ile A3 ile tamam A3 ile kubwa watu wote waone hapa ndio zabiti tamam Sheikh Ahmed ah ya hasan umakio ya ndugu yetu Ahmed ha okay nعم baqi baqi mojood wale simba baki hasante dogetu musa hapa nauliza je hili jiji ambalo liko linatumika naab linatumika zabidi bado linatumika paka kesho yemen wale wa wakaazi wa yemen kule wanajua zabidi kope naam na anaitwa ka yemen kule mji wa zabid anaitwa zabidi azzabidi na wako eh wako eh wako nafikiri jambe inashakwenda labda ndio maana ushakoe huko bado haya umefika sana طيب يا اخوان فهو الي زليوا مجه ودابيتي هو ابو موسى الاشاري الي جاء الي زليوا ذبيد هوه اللي كتوقا ها هذي قبيله الاشاريين ونجي وليتوقا ههكوا عند ودابيتي امه مامات كانتوا ضبيه بنت وهب ضبيه ضبيه بنت وهبن ض بالض ضبيه بنت وهب هنا اللي جنينا نالي ابو موسى الاشعرى جئنا لكنا نسابك وناسبك ومامك واسلامك دخل ونسى ونوزوني وتاريخ دخل مكه قبل الاسلام اي قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابو موسى الاشعرى pamoja na kuwa alitoka mji wa Yaman lakini aliwahi kufika mji wa Makkah kabla ya kuja uislam kabla kwa kutumiliza mtume alayhi salatu wasalam pale mji wa Makkah ثم عاد الى اليمن hapo Kisha Kisha yaman yaman yaman yaman pale Maka, na mtume mtume alayhi alayhi salatu salatu Thumma ila kwa Halafu kufunga safari tena katika jahazi Fi ಸಲ nafar Watu ವಾಟು yukatika safari hiyo, yukatika jahazi hilo, pamoja na ndukizake wa wili, na mamake. Mamake ito nani? Avabia, bintu wa hapa. Wote, waka wana kwenda kwa mtume alayhi salatu wa salamu. Mpaka kufiki hapo, inamana kwa mamamake alikuwa ni muislamu au la? Naam, aslamat. Ummu huu, aslamat. Alisilimu. Diyo mana waka ingia wote katika hilo jahazi, waka azimia na walitiania kuruli kukwenda kwa mtume alayhi salatu wa salamu. Kutoka Yemeni. walipokuwa katika hiyo safari yao wanaendelea kusema wanaozeoni wa tarikh fajarafahumul bahru ila alhabasha mawimbi ya bahari na upepo ukabadilisha msafara wao na ile navigation yao badala ya kuelekea kule alikokuwa mtume alayhi salatu wasalam kule bara arabu jahazi na mawimbi akawapeleka wakija ukitamaka wako habasha Njimnujua zamani zile jahazi liko hazi pelekwe na Hazi pelekwe na machine Zina pelekwe na upepo Diyo mana paka mshahiri wakia rabu Mutanabbi anasema Ma kullo ma yatamanna ma Al maru yudurikuhu Tajri riahu bimala Tashtahi sufunu Kwevo uh, anasifu yale Mawimbi ma, ma, ma, ma, nini Majahazi yaliko haina pelekwe na upepo Kwevo anasema si kila kitu Anachokita mani wanadamu ywa kipata Kwa sababu uh, wakati mungine Jahazi zina kwenda katika njia ambazo hazitaki tajri riyahu bimala tashta hisofuno yani upepo unapija kwa, kwa njia au kwa sehemu ambayo siyo njia ya ya jahazi na po kwenda jahazi nailekea upanda wa mashariki upepo unapija upanda wa magharibi jahazi napeleko upanda wa magharibi hiyo ndio kawaida ilikuwa wakati wa zamani uh, wakati jahazi ilikuwa zinapeleko na upepo kwa hivyo inabakia ina jahazi hiko uh, ina, katika chini ya rahma ji rahma ya upepo kama upepo utasaidia basi jahaazi litafika kule ninapokwenda upepo kibadilisha nnini yo msafara wake au direction au navigation yake na jahaazi nalilo linakwenda njia nyingine kwa hivyo hawa katika msafara wao kina abu musa radhiallahu an walipokuwa wameazimia kwenda kwa mtume alayhi salatu wasalam jarafahumul bahru waliyah ila mada ila habasha ukitamaka kwa habasha وكفيكا حبشه التقوا مع وفد جعفر ابن ابي طالب وككutani na msafara wakina nani جعفر بن ابي طالب wakawa wako huko wakati huo wako habasha kina جعفر بن ابي طالب kwa hivyo wakakana kina جعفر pale habasha wakati wakurudi wakarudi pamoja na kina جعفر بن ابي طالب wakarudi pamoja wakiingia wakafika mji wa Madina na wakifika mji wa Madina ulikuwa ni عام ماذا عام فتح خيبر Mnji ilikuwa ni mwaka wa kufunguliwa khaybar. Ndiyo huwa mwaka ambawa wa lirudi kina Jahfa bin Abi Talib. Katika msafara huwa huwa, ndipo alipokuwa kina Abu Musa al-Ash'ari. Waka wa natoka wapi? Wa natoka Habashi. Lakini asli ya msafara wa walikuwa wa natoka? Wa natoka Yaman. Tumi alayhi s-salatu wa salam alipuwauna. Wote aka wambia. Aka wambia kina Ash'ariyin. Abu Musa. Pamweja na watuwa ke khamsini. Akiwema mama ke, nandugizake wawili. Wote wa likuwa msilimu. قالوا امبيا كما والحديث في مسند الامام احمد قالوا امبيا لكم الهجره مرتين من من ثواب الهجره مرتين هجرتكم الى الحبشه وهجرتكم الى الى المدينه كتقارير هجرتكم الى النجاشي وهجرتكم اليها من هجره مرتين ثوابي يعني هجره يا اولها هيجره الى الحبشه وهجره الثانيه هيجره الى ila nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ila madina. Kwa hivo hindi yu ilu kuwa uh, upande wa wa kusilimu kwa abu Musa ala ashariyi radhiallahu anha. Mama ki yaka fariki yaka ziku wa madina. Yeyya abu Musa ala ashariyi radhiallahu anha yaka indeleya kush pamoja na mtume salawatullahi wa salamu alayhi. Mama ki alikuwa mapema. Jambo la tatu jambo la kwanza tumetaja ni jina lake na nasaba yake jambo la pili tumetaja ni uislamu wake islamu wakaifa aslam al-amru thalith ghazawatuhu ma'an nabiy sallallahu alayhi wasallam vita vake aliposhiriki pamoja na mtume solawatu allahhi wa salamuhu alayhi vita vya kwanza aliposhiriki abu musa al-ashari kwa sababu aliingia nje ya madina mwaka huo ambao ulikuwa ni عام فتح خيبر wanasema wana zauni wa tarikh na siyarah Ghazwa ya kwanza Au vita wa kwanza alivo shiriki Ni vita ambabo vinaitwa Saria tu al-autas Vita wa autas Vita Vya autas Nivo vita wa kwanza alivo shiriki Abu Musa alashari Saria tu autas Ni kikosi Tunisema kuna siku za nyuma Kuna tafauti baina ya ghazwa na saria Saria ni kila kikosi Au kikundi cha vita Battalion Ndogo Au liwa Ambayo mtume alayhi salatu wa salam Huituma Yee ha-shiriki Vita ambayo yee Indaniyake ameshiriki Vinaitu Ghazwa Na vita ambayo yee Hakushiriki Vinaitu wa saria Wakata Baada ya vita Vya hunain Baada ya vita Vya hunain Mtume alayhi salatu wa salam Akada Liwaan Akafunga Bendera Ya kikosi cha vita Saria Ambayo a, kiko, Kikosi hicho Au ambayo bendera hiyo aliituma iende au tas au tas balda baina hunain, taif. Bayna wa, hunain wa, -taif. wa taif ulikoni mji ulio kuwekwa baina ya mji wa hunain na mji wa taif baada ya vita vya taif vita vya hunain kumalizika havikumalizika wakawa bado wanakimbizwa wana wale mushrikiin na kufar baada ya vita vya hunain kwa hivyo mtume alayhi salatu wa salam akatengeneza kikosi kiende au tas wakapambane na mushrikiin tokana na kabila la hawazin wa kuhuko autas ambao wameshiriki katika vita vya hunain baadhi yao ba wa fartiliye paka huko wende waka waka wakapewe adabu yao hii sariya tumewetwa alayhi salatu wasalam wa hada liwa dafahu ila man aka ikabidhi ile bendera ya sariya hii kwa sahaba anaitwa abu amir abu amir al-ash'ari Abu Amir al-Ash'ari alikuwa ni ammu Abi Musa al-Ash'ari ameyake Abu Musa al-Ash'ari Na Abu Musa al-Ash'ari alikuwa konaye vile vile katika kikosi hicho Kwa hivyo wakaenda katika homo safara kikosi kikatoka na bendera chini ya uongozi wa nani Abu Amir Wakafika Autas Wakifika Autas Iltaqaw bil mushrikine Waka kutana na wali mushrikine Fandalaat al harb Vita vika smama Vilipo smama vita Mampambano ya kasimama Farama Rajulun bisahmin Fi rukbati abi amir Moja katika wale makafiri Akarusha mshale ukaenda Uka ingia mpaka katika goti la nani La abu amir Kiongozi wa vita Kiongozi wa kikosi cha wa islamu mshale ukamngia Abu Amir katika goti lake akanguka ukamwathiri Abu Musa al-Ash'ari akamona akamkimbilia pala paka pale kwake akammuuliza man ramaka ya ammi nani aliyakurushia mshale huu ewe amia faashara ila rajuli Abu Amir akamshiria Abu Musa kumuonyesha yule mtu aliy لأنه كان مؤثيرا في ذلك ومعنى ذلك الذي يرماني وأنه كان مؤثيرا في ذلك أنا أخبرني أبو موسى الأشعري فقصدت له نكم ونعم ونحن نحن نفسه ونعمل هم كوكي ممي نكا نكم ونعم ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل anasema fattaba'tu mimi ni kamfuati. Wajahaltu akul, huku na muambia, ala tastahi wewe ni aya wakimbia. Wewe kufitani, umekuja kupijana. Tama? Halafu karusha mshale. Bada kurusha mshale, ukaanza ku, kukimbia. Ala tathbut, wewe ujiamini, ukasmama kisawasawa, imara kama manamume. Huku ya, amfata mbio. Yulibwana kuambiwa maneno yale, fakaffa, yale maneno yaka muathiri. No, ayamaneno mazitu. Yulibwana niambiwa wehu ni haya. Yuko vitani, asharu chamshali, sasa aona jamai wa mfata, akaanza kukimbia. Aka Alikuambiwa maneno yale, fakaffa, aka simama. Alikuwa simama sasa, Abu Musa al-Ashari, aka pambana nae ana, kwa ana. Ana sema, fakhtalaf tu maahu bitharbatai, bisaifu. nikapambana naye kwa upanga panga pale zikafanya kazi yake zikacheza anasema faqataltuhu bisayf kama piga upanga nkamua fa utu ila abi amir nikarudi kwa nani abu amir ame yake fa kultula nikamwambia inna sah inna sahibaka qatatalahu allah yule jamaa yako الله سبحانه وتعالى أشموه أخو سيما ممي من الموه أخو سيما أداب وإحترام كيفية أخو سيما أشموه وإلى جماعة أشماليزة أخو سيما قاتله الله أخو سيما أشماليزة أخو سيما أخو سيما لكن إلي أثار إلي يباكيه كم أبو عامر يكاواني أثاري نزيته. فلما نزع الرمح ألي بطوة ألي مكوكي كم أبو عامر خرج الماء ما جاء كتوكا akawa yakuribia sasa kufa athari kawa ni kubwa alipokuwa yaoona abu amir sasa anaelekea kufa fasallama aljaisha ila abi musa akamkabidhi jeshi abu musa al-ashari akamwambia sasa jeshi liko chini yako wewe chukua uongozi mimi sioni kwamba nita, nitaweza tena kusimama mimi kwisha kwa bashikilia uongozi sasa wakikosi hichi maliza vita waqal akamwambia abu musa al-ashari أقري النبي صلى الله عليه ಅಖರಿಬೀಸ ವಕುಮಾರಿ بنصر من الله وعزه منه انا اسمي ابو موسى فرجحت الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه نكردي قم تومه عليه الصلاه والسلام من مدينه ودخلت بيته نكاينجيا بيته فاذا هو على سرير نكمكته تومه عليه الصلاه والسلام يوقك تحتداني ولما نونا اكسمم وقد اثر السرير على بدنه او على جنبه نحوك Tandiko la kitanda chake li kawa li meathiri mgongo wa mtume alaihissalatu wa salam. Amelala katika kitanda ambacho, haki kuwa kitanda cha fakhri, wala kitanda cha starehe, ni tandiko ambalo, au kitanda ambacho, amelala, alipuwa muka katika mgongo wa mtume alaihissalatu wa salam, u kawa umeathiri. Kile kitanda, kawa na athari ya, kililile tandiko. Abu Musa ala ashari. Ana sema ni kamweleza mtume alaihissalatu wa salam, yale li otokia kule autasu. نني كمفكشيه سلام صحاب موسى ابو عامر نكممبيه ان ابو عامر يقريءك سلام ابو عامر انا في طليع السلام انا انكمبيه موامبيه مسامحه فدعى بماء ثم عليه الصلاه والسلام اكيتش ماء فتوضا كتواذا ثم رفع يديه هل فكنوا ميكونوا يديك ميليا اكاوم حتى رايت بياض ابيطاي ana sama Abu Musa nashari akanyanyua mikono yake juu kabisa mpaka nikaona weupe wa kwapa zake mtume alayhi salatu wasalam faqal mtume akasema Allahumma maghfir liabdika Abi Amir ya rab e wa mola msamehe mjawako Abu Amir katika riwaya Allahumma maghfir li Ubaidin Abi Amir msamehe mjawako Abu Amir Allahumma اجعله يوم القيامه فوق كثير من خلقك يا مولا نجعليه ابو عامر سيكه قيامه ااوي katika daraja na katika manzila juu kabisa zaidi kuliko wengi katika waja wako mfanye mpe daraja yake iwe juu kabisa hayo ndio maombi ya mtume عليه الصلاه والسلام اللهم اغفر لعبدك ابي عامر اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس أبو موسى الأشعري القسكة من نهاية موثير أكا موثير أمتو مبتو عليه الصلاة والسلام ولي يا رسول الله أمتو مبتو نميمي بيا نيوم بيا تومي عليه الصلاة والسلام قسكة من نهاية ناية أكسب اللهم يرفع لعبد الله ابن قيس ذنبه ايه مولا vire vire msamehe عبد الله ابن قيس من عبد الله ابن قيس ابو موسى ذنبه سمي ما ذنبك اللهم ادخله يوم القيامه مدخلا كريما ايه مولا موينزه siku ya kiama pahala ambapo patakuwa ni pahala pema pale pazori كما بما يرضي من سبحان وتعالى الناس في الدنيا توينجزههه على افضل جزور مع النبيين مع نبينا والصديقين والشهداء والصالحين حسن اولئك رفيقا هذا الحديث اخرجه الامام يا إخوان، إمام مسلم هاي منeno ambayo mmeaskia ya ikhwan amepokea imam muslim katika sahihi yake هاي maneno yote ambayo mmeaskia kuhusu vita vya utas na abu amr na maombi ya mtume alayhi salatu wa salam kumuombea abu amr am yake mtume alayhi salatu wa salam pamoja na abu musa al ashari jambo la nne baada ya hapo kuhusiana na tarjama ya abu musa al ashari ni al futuhat wa wilayato yale mambo ambayo ameifanya abu musa al-ashari katika ufunguzi wa dola za kiislamu baya kuondoka mtume alayhi salatu wasalam pamoja na wilaya wilaya ni uongozi ambao amepewa abu musa al-ashari na madaraka aliopewa abu musa al-ashari baada kuondoka mtume sallallahu alayhi wasalam wanataja wanazooni vile vile wa tarikh na siira annahu shara ka fi futuhat al-islamiyaati ma'a sahaba alishiriki pamoja na masahaba wengine katika ufunguzi wa dola za Kiislamu kwa hivyo alikuwa katika mstari wa mbele katika kufungua daula ambazo ziliingia katika miji ya Kiislamu na daula za Kiislamu kama vile ahwas asante kama vile ahwas na daula ya asbahan na miji mingine haya yote abu musa al-ashhari ali shiriki katika kufungua miji hii ikawa ni katika miji ya islamu hii ilikuwa ni katika wakati wa umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kwa hivyo abu musa ni mmoja katika wale walio shiriki mstari wa mbele ku shiriki katika futuhat futuhat zinaitwa futuhat islamia funguzi au ufunguzi wa dola za kiislamu miji ambayo ilifunguliwa na mahalifa wa kiislamu abubakr asiddiq la kwanza ya wakati wa umar ibn khattab uthman ibn affan na ali ibn abi talib kuna miji mingi ambayo ilifunguliwa katika wakati wao na ابو موسى لاشhari alishiriki mstari wa mbele katika uh, ufunguzi wa miji hiyo ikawa yote ikaingia katika utawala wa Kiislamu vile vile ابو موسى alikuwa ni miongoni mwa watu waliopewa uh, madaraka na imara kwa hivyo alikuwa mmoja katika viongozi alipewa imara uongozi mmoja katika watu aliochagua kuwa ni kiongozi ni عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيني او خليفه wake akamfanya Abu Musa al-Ash'ari walian ala al-Basra akawa yeye ndiye wali wa mji wa Basra kama vile governor leo mnaposema governor kiongozi au au hakimu wa mji wa Basra kule Iraq baada ya Iraq mnajua Iraq ilifunguliwa wakati Umar ibn Khattab kwa hivyo Basra ika Wekwa chini ya uongozi na mamlaka na madalaka ya nani? Abu Musa al-Ash'ari. Ika indelea hivyo paka wakati wa Ruthman ibn U Afan. Alipukuja Ruthman ibn U Afan, haka muondoa azalahu anil basra. Haka muondoa Abu Musa al-Ash'ari haku watena kiongozi wa basra. Haka bake hapo mngi wa basra, haka toka ye mngi wa basra, hakenazake kufa. Alipufika al-kufa, haka indelea kufanya kufanya ಇಬಾಫಾನಿ ಕಂಡಮಾನ akaja ali bin abi talib wakati wa ali bin abi talib azalahu an al-kufa akamuondoa abu musa al-ashari akawa hanatena uongozi wa mji wa al-kufa kwa hivyo hii ndio mji na hii ndio miaka mingi ambayo alikuwa ndani yake abu musa al-ashari amebeba utawala na amebeba uongozi kwa hivyo hakuwa a, ni, ni jasiri wa kivita peke yake bali alikuwa vile vile ni mmoja katika viongozi ambao alioonyesha sifa kubwa بالامبالي <سؤال> ذا وونجوذي ذيذو كوا امبازو الله سبحانه وتعالى عليمتنكو كوا صفaizo ابو موسى الاشاري رضي الله عنه جمبهه 5 نالوهسانا نابو موسى الاشاري ني روايته للحديث روايته للحديث ولاسمه <قس> ونزونيوا حديث روا عن النبي صلى الله عليه وسلم 100 و 64 حديثا الإبوكية حديث ميا موجة نا ستين أن كتوكم تومي عليه الصلاة والسلام كاتل حديثه ميا موجة نا ستين أن اتفق البخاري ومسلم على تسعة وأربعين منها بخاري ومسلم ووتي والكباليان كاتل كات حديث أربعين تسعة كاتل حديث ميا موجة na 64 bukhari na muslim wamepokea hadithi 49 yani kuna hadithi 49 ambazo ni mutafaqun alayh kutoka kwa nani kwa abumusa mmoja wapo ni hii ambayo tuliona leo hadithi ya nane katika riadha salih. Tuko pamoja ekhwan. Kati ya hizo vile vile nne katika hadithi hizo in farada bi al bukhari kwa hivyo infarad al-bukhari bi arba'a hadithi zingine 4 amepokea bukhari peke yake wanfarada muslim bi 15 na muslim peke yake alipokea 15 kwa hivyo jumla ya hadithi ambazo amepokea imamu al-bukhari na muslim za hadithi ya abu musa al-ashari zitakuwa ni ngapi 49 ongeza 4 ongeza 15 ngapi kwa jumla 68 azdak wahid sitananan ambazo rawahu al-bukhari wa muslim kutoka kwa Abu Musa al-Ashari. Hiyo ndio riwaya ya nani? Abu Musa al-Ashari radhiyallahu anhu. Nikwaje nafikiria ikhwan? Au turudia kitu. Wazi? Hai. Jambo lingine la sita linalohusiana na Abu Musa al-Ashari ni qiraa'atuhu lil-Qur'an. Kusoma kwake kwa Qur'an. Wanasema huwa na luoni wasira na tarikh. حافظ ابو موسى القران الكريم. علikuwa ni miongoni mwa wale waliohifadha Quran Tukufu. Wakaana mimmany qara al-Quran ala an-Nabiy sallallahu alayhi wasallam. Na alikuwa Abu Musa al-Ashari ni miongoni mwa wale sahaba walio tunukiwa kupata fursa na kupata tunu ya kusoma Quran kumsomeya Mtume alayhi salatu wasalam. Yaani kuna masahaba ambao waliwahi kusoma Quran Mtume aki akinisikiza moja wao ni abu musa al-ash'ari nafikiri mnadhani mnaojoa wengine wengine ni kama nani ya ya ali ali marambi wengine ni kama nani ha ibn mas'ud ahsante ahsante barikallahu fik ali soma ile aya kule katika surah an-nisa fa kaifa idha ji'na min kulli ummati shahid sah wala la tamam طيب kwa hivyo wanasema kana mhiman qara alquran ala anabi sallallahu alayhi wasallam halafu wanasema wa kana ahsanan nasi sautan bilquran na alikuwa abu mus'al ash'ari ndiye mtu aliyekuwa na sauti nzuri zaidi kuliko sahaba wote katika kusoma quran sauti yake ndio ilikuwa sauti nzuri kabisa kuliko sauti za watu wote katika kuisoma kuisoma Quran hatta qala anhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mbaka ikafka waakati na ikafika hadhi na daraja kwamba mtume alayhi salatu wa salam siku nyingine alisema kumwambia abo mosa akamwambia law ra'aytani wa ana astami'u qira'ataka al-bariha al-hadith rawahu al-bukhari wa muslim law ungeniona wakati nilipokuwa naisikiliza au unakisikiliza kisomo chako cha Qur'an albarihah jana usiku lau raitani wa ana astami'u qira'atak albarihah lau ungeniona jana nilipokuwa naisikiliza kisomo chako jana usiku nilipokuwa naisoma Qur'an kisha akamwambia laqad ootita mizmaran من مزامير علي داود توم عليه الصلاه والسلام كما في البخاري ومسلم اكاممبيا ابو ابو موسى الاشاري حقيقه ايوه ابو موسى اميبيوا مزمار كما ile mizmari ya nani ya watu jamii au familia ya daud alayhisalam mizmar nini kwa Kiswahili jambe mzumari يفكر منجوع سماري يا اخوان وجوع سماري ويجوع سماري كبسا ويجوع وما ويجوع اللهم صل على سيدنا والسلام كما قال ابو موسى لقد اوتيتم مزمارا من مزامير علي داوود صوت ابو موسى اللي بكون يقي اسمع قران اللي صوت عجبه كبسا عجب. مطقا مmoja katika wanazuoni al-a'imma al-a'lam, mmoja katika wanazuoni wakubwa wa hadith, anaitwa Abu Uthman al-Nahdi. Abu Uthman al-Nahdi minal huffaz min huffaz al-hadith. Anasema Abu Uthman al-Nahdi anasema: "Ma sami'tu mizmaran ahsana min sawti Abi Musa." Sijawai kusikia mzumari ambao walikuwa na sauti nzuri kuliko sauti ya Abu Musa Hatam Zamari haikuwa haufiki sauti ya nani Abu Musa Ulio Zamari na apo pipo ile ilisemayo ipigwe takavopigwa lakini haifiki sauti ya nani haifiki sauti ya Abu Musa al-Ashari Anasema in kana la yusalli bina alikuwa anatusalisha Abu Musa al-Ashari fawadidna annahu qara al-Baqara Tulekua tunatamani, tunatamani kwa mba anaputuswalisha Ayisome suratul bakara yote Min husni sauti Kwa sababu ya utamu na huzuri wa sauti yake Namna alikuwa natuswalisha Anasema Abu Uthmana al-Nahdi Anasema alikuwa natuswalisha Tunatamani kwa mba Atusome katika sala Sura gani? Suratul bakara Suratul bakara ni juzo ngapi ya kwa Juzo umbili Na kama kartasi ngapi kama nane hivi takriban haya vijana wetu hapa ni hufath mashaallah kijana mdogo huyu ni hafidh mashaallah nasema karatasi nane huyo yuko hapo eh boss mama watu apo barakallahu feek mama kidogo atokoni kijana mdogo mashaallah mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala mzidishie barakallahu feek asante asante haya juzuu mbili hizo na kama karatasi nane hivi wanasema kina Abu Uthman an-Nahdi tunatamani azisome suratul baqara yote namna sauti inavyo ilivoko nzuri inaonesha halawa tu al-Quran namna inavyopambana na sauti sauti nzuri inaathiri mioyo au la inaathiri mioyo na ukumbuke wakati huo wanapozungumza uh, watu hawa wakubwa maneno haya wanazungumzia wakati huo wa zamani kulikuwa kuna speaker hakuna speaker kulikuwa na amplifier hakuna amplifier kwa hivyo ilikuwa ni sauti sauti tabii sauti ambayo ni natural kabisa wacha leo sauti hai nzuri mpaka watu watie nini Mbaka otie madaha. Paka kupibwa ma mwa mix, mixer pale nama equalizer nama nini, nama nini. Zine twa zote hizo muathirat sautia. Zine twa, uh, zine twa jivile kwa luka nyingine. Sound effects. Paka kupibwa ma sound effects, nito sauti wenzuri. Bila hivo, sauti nilile laitua kororo. La teacher kabisa. Ukijia ukisikia bila ele mambo ya muathirat. Ah, kumbe ni uh, uu. Ah, salala. Noo. ابو مصالح خلي صوتك هيك هو طبيعي ناتشرال اكونا سبيكر قاتل ناتشرال كبسا ناتشرال مؤثر نعمه هي فضله ولمن يزم سبحانه وتعالى ذلك فضل الله ياتيه من يشاء ديوما ما يكوانا نميزه فاني بيديه متى انا بقرا قران هايسوميك بصوتي بسبب ان اثار yake nzuri sana حتى امام وهو يقرا من يومه yake يكوننا Qur'ani Qur'ani Qur'ani Qur'ani. kwa sauti sauti sauti sauti nzuri wewe una ya unasoma yake. Eh, Ijabi bora awe mtu na na ile Siwa La, athirika pia na so, uzuri wa ni kwamba ಸೌಲೆ ಕೋಲೆ yake wevini walikuwa Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu wa alallah jambola mwisho la sabaa linahusiana na ibadaa Abu Musa al-Ash'ari ibadatuu wa waraa'u ibadaa yake na kumcha kwake Mola subhanahu wa ta'ala anasema Imam al-Dhahabi moja katika maimama a'imma wa kubwa wanaozungumza mambo ya siira katika kitabu chake mashhur siyar a'laam an-nubala ana mzongomzia huyu Abu Musa al-Ash'ari pamoja na a'imma wengine kina Ibn Hajar al-Asqalani na wengineo wanasema kana sawwaman qawwaman skiza sifa zake hizo Abu Musa sifa zake ndio hizo kana sawwaman qawwaman rabbaniyan zahidan aabidan sifa ngapi 5 aliqua sawaman katika lugha ya ya ya ya kiarabu fani ya sarf sawaman inakuwa sira sira mala faala ayi siraat mbalagha hakusema saiman la sawaman ayi kathid asom alikuoni mtu akufunga sana kwa hivyo jua hapo ابو موسى داشhari kama ni katika saumu ya sunna yuko juu juu kabisa صيام النافله زي زوته القحزين بيت ابو موسى الشري صوامن اي كثير الصوم قوامن اي كثير القيام كثير القيام قيام الليل ربانيا منتوامو مو سيو wale watu pengine ambaye labda atakuwa afunga sana na yuaswali sana lakini ghairu rabbani si mtu wa Mungu kabisa yuko mtu za kumpata yuwafunga yuwasali lakiniho leisa rabbania si mtu wa mungu wako watu waliaza billah mwenye zungu waondolea wana watu wana sifa kama hizi ambazo si nzuri waza pala mtu mwingi wafanye ibada fanye lakini zile ibada huazimwathiri yasum yaqoomu al-layl rubbama yaqoomu al-layl lakiniho zalim adhlumu watu yaqula mala al-nasi bil-batil يكذب كذاب من اكذب الناس فاني مambo rushwa kwenye magendo yuko kwenye ulaghai yuko kwenye urongo yuko roho chafu hasada nayo bugdha imemjaa kaf kaf anta sum kaf ta pomonlay manyambari lakini Abu Musa al-Ashari anasema rabbaniyan خلاف زاهدا ما معنى زاهدا انا حاجه mambo ya ulimwengu hakushughulika na mambo ya ulimwengu kabisa kwa hivyo zahid zahid ni mtu ambaye hajali mambo ya ulimwengu wala ashughuliki na starehe za za ulimwengu wala tansa nasibaka mna dunia amechukua sehemu yake peke yake ya ulimwengu yale mengine yote ameyawacha katika dunia zahidan thumma qala عابدا اي كثير العباده نمت افعل العباده ثم قال الافع انا اسمع هوي مانا تشون ممن جمع العلم والعمل اليكون مiongoli ma walikusanya baina alilmu na na vitendo mimman jamaa baina alil baina alilmi ah la mimman jamaa alilma walamala waljihada wa salama sadri walikuwa Walik, ni miongoni mwa watu waliokusanya mambo yafuatayo sikiza haya mambo yafuatayo si kawaida ya mambo haya wala si rahisi kukutana kwa mtu mmoja lakini huyo alikuwa ni miongoni mwa watu ambao wamekusanya mambo yafuatayo alilm alikuwa nayo elimu aliman na alikuwa mmoja katika wanazuoni wakubwa mje wa kubwa, basra na mje wa kufa halafu al-amal sio elimu peke yake kana yusaddiqu علمو يصدق علمه عمله علمك انك ونعملك حتى فالعلم بالعمل فان استجابا والا تحت فلهو القوي مفسنا بين العلم والعمل حلف وانا اسمع والجهاد سي رئيس مبايا سكيزا فيزور كوماكيني مambo haya si lazima kukutana kwa mtu mmoja ndio maana anasema kana mimman jamaa baina ba mambo yafuatayo kwa baba alikuwa ni miongoni mwa wale watu achacha, mbao, wa chacha ambao wamekusanya mambo yafatao elimu anayo amal anayo jihad anayo kana minal mujahidin fi sabilillah na ma dhaqan salamata as sadr na alikuwa amekusanya salamata as sadr katika moyo wake moyo wake ulikuwa safi hana mambo ya chuki na mtu hana mambo ya bogdha kama tulivyotaja sasa hivi waweza kupata mtu ana ibada وإذا فضلتوا ان صوم واذا لقيتوا انت علم تمام واذا لقيتوا انت قيام قراءه القران وغيرها لكن هل هو سليم الصدر لا غير سليم الصدر قلبه مليء بشهنه ومليء بالبغضاء وغير ذلك لكن ابو موسى الاشري تفوتي وقال وكسنا مambo makubwa manne ambayo si rahisi kukutana kwa mtu Moja mambu hali Haya mambu mangapi Mane emekusanyika kwa Abu Musa la shari Halafu wanasema wanasoni Wanasema Wakana sh... Shadida alibada Au kathira alibada Alikuwa ni mtu ambaye Anafanya alibada nyingi Kwa wingi zaidi Rinda kibari sene Wakati alipoingia Katika umri wa ukongo Yowazeka wa sharafa almaut na amekoribia kufa ndio wakati ambao amezidisha nini amezidisha ibada nyingi mpaka kupita kiasi mpaka watu wakaanza kumonea imani abu musa alishari hatta qila lah mpaka akaambiwa law amsakta wa rafakta binafsik ewe abu musa katika huu umri wilio usazeka kiasi hichi wewe hata uenda kufa tena bwana Hebu, kilogo jione huruma. Kilogo ji, punguza hemambo, jonge, jione huruma kilogo. E, ndo amezidisha. Juhu ya ili ibada, alikuwa kifanya wakati wanguvu zake na ujana, amezidisha zaidi. Kwevo lawu, kama unge punguza kilogo, akajibu maneno ya fatayo. Sikiza majibu alu ato wa Abu Musa al-ashari, maneno ambayo tofale, usisiso, tetu ya hifadhi maneno haya, walo takaufika katika umri wa uze, maneno haya wa yaweki katika fahamu zao na na katika akili zao kwa makini anasema innal khayla idha ursilat hakika ya farasi wakati wanapotumwa katika wanapokwenda katika zile mbio zao mashindano ya vita mashindano ya kukimbia mashindano ya kukimbia ya farasi nafanywa mpaka leo ilikuwa kotango wakati wa zamani mashindano ya rukubal khail na mashindano ya khail kwa sababu nasema inal khail ila اذا ursilat wale farasi pinde wanapofunguliwa ili watoweke katika ule mstari wa mashindano napigwa ile irimbi au wana wanapewa wana ishara farasi wanatimuka katika mashindano vyap wanatoka wote pamoja katika mbio za farasi in talqat farasi wanakwenda mbio <coughs> fa اذا qarabat <muchara> majraha walapokuwa wanakaribia wale farasi sasa ule ule mshoao wako wa mshoao wa, wa, wa, wa msafa ile njia ya mashindano mnajua ile mas, mambo ya mashindano ya farasi wanakwenda mbio kabisa mpaka mwisho wa ile line mstari wa mashindano wanapofikia pale karibu na ule mstari wa, mstari wa mashindano kumalizika akhrajat jamia ma indaha Sasa yule farasi, ashawona ule mstari wa kumaliza ndewule. Pale kwenye ule mlangu, au kwenye ule ukuta wa mshu pale wa mskiti. Mathala, au mstari wa kumalizia ndewule. Anasema, na yana zukumzia mambo ya farasi, ndio ilmu ya wakati walikuwa na juwa mambo ya zaidi. Anasema, akrojat jamii hama indaha. Yule farasi kawaida hutua ili sasa nguvu yake yote yali yubakia nao ya mshu. Wakati wa kumaliza. Ni kwele manina wa sikuwele ya kwan? Kwele kabisa. leo wale watu wanaokimbia vile vile wanafanya wanafanya bwana kimbia mbio akishaoona ile ule mstari wa kumaliza ndio ule finishing line ndio ile pale sasa ndo anajikakamoa inaitwa kufa kufa kupona kwao farasi inayofanya hivyo anasema akhrajat jami'a ma indaha anasema walladhi baqiya min ajali na kile kilichobaki katika ajali yangu akallu min dhalik ni kidogo zaidi kuliko hiyo kuliko ule Yale ya masafo yaleo kwa baina ya farasi na ile finishing line yaki. Ajali yangu ili ubakia, muda wangu ili ubakia ni mdogo zaidi kuliko mda huo anawona ule, ule farasi. Kwevo ndio mimi inabidi sasa ni jika kamue ufa kupona. Anatupa ishara, anatupa mafunza wa bu Musa, kwamba kila muda umri ukizidi, ndio inabidi uongeze? Ungeze bidi zaidi. تا كمليش بعد الاذن هي دي ترجمه يا اخوان يا اصحابي الجليل الكبير الكبير القدر عظيم المنزله ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وعن الصحابه جميعا هي دي ترجمه ناسيره فوبي يا هو الصحابه مكبوه امبارح ونجي وتبقى تنمجوا كجينهك ياك ابو موسى او تنمجوا بينيه ككنيه ياك peke yake, lakini hatu, tulikuwa hatujajua uh, uzito wa huyo sahabi na mambo makubwa ambayo alikuwa nayo katika u islam na mafundisho mbali mbali ambayo tunajifundisha kutokana na sira ya huyo sahaba mtukufu tunatakia sisi wa islamu saa zote, tunajikumbusha sira kama hizi, tunajisoma mara kwa mara siyo peke yake kwa kuji a uh, kuj kujua peke yake la bali kujua na kuwaiga uh, hawa watu wakubwa ambao waliopita masabihu duja wa mithal uh, hadhi aljibal majabali makubwa kama haya yaliokuwa wakati wa nyuma watu walio uh, waliobeba uislamu kwa hali zao na mali yao na kila kitu ambacho walowapa mwenyezi Mungu subhanahu wa taala baada ya kukamilisha Mani nuhaya, tuna kuenda katika sharhi ya hadithi Nika wanaona wana wakti, ume kuenda uh, Umebakia dakika tshache uh, Bila shaka tutaweza kwa ikamilisha sharhi ya hadithi katika siku ya leo Lakini hapana ubaya, kama tutaanza kidogo katika sharhi ya hadithi hii Ikiwa mtambendelea hivo La kama pengine mnarai nyingine, kwa mba dakika hizi kama sabazi li uzo bakia Baka ikama tesalaah تتوي نافاسه او وسال ابدا يا مساله او مشكله كما انت انا بعض يا مسائل او مambo ya kuuliza law kama mtapendelea tuendelee kidogo kati tuanze kidogo katika sharh tufungue sharh ya hadith saw ila nabiy au saw ila rasulullah sallallahu alayhi wasallam unaona ya ikhwan tuanze sharh ama tufungue nafasi ya masale ali marambi wasemaje maswali hai tuanze na swali ನಾ ಕೋ ಮಲ್ಕಿಯಾಮ ಅಂಗಡಿ Uh, haya alu yafanya Abu Musa la Ashari Natokana na, na baraka ya mtumi Alayhi salatu wa salam Inawezekana Inawezekana Lakin pamoja na hayo Hau ni watu ambao Wali, wali beba himma kubwa katika myoyo yao Himma kubwa sana Katika myoyo yao Himma ya iman Na himma ya risala Na himma ya akida Na himma ya tauhid uh, Na mshahiri wa kiarabu wanasema wa idha kanatun nufusu kibara ta'ibat fi muradiha alajsamu wakati nafsi zinapokuwa kubwa basi moyo hupata taabu nafsi ikiwa kubwa moyo mwili afwan mwili upata mwili upata taabu lakini nafsi ikiwa ndogo mwili hauna shida ndipo pale una yule mwili unakuwa mwili unakuwa kwa sababu nafsi ni ndogo lakini nafsi ikiwa kubwa mwili unapata unafarataabu kwa sababu ule mwili lazima utatekeleza yale mambo ile nafsi inayotaka mambo yaheri mambo ya taa mambo ya al-amali salihah ma in yantahi min siyam illa wayadkhul fi qira'ati al-quran ma in yantahi min qira'ati al-quran illa wayadkhul fi taa ma in hakadha kwa hivyo kila ule mwili unaposema mimi nachoka mwili hakuna kuchoka nafsi kubwa nafsi inataka akhira nafsi inataka ridwan minallahi azza wa jalla wa jannatihi lula kudhumili utakuwa unapata shida ndio maana mshaidaka sema wa idha kanatun nufus kibara na hii ndio nafsi walizokuwa nazo sahaba tu rasulilahi sallallahu alaihi wasallam nafsi zao zilikuwa kubwa ndio maana ukisoma katika katika sira zao wengi wao walikuwa na mili dhaifu ndio midogo mmekuja katika wasf ya abu musa alishari hako na mwili mkubwa katika asa maelezo kana nafifan alikuwa ni mtu ambaye ni mwembamba mwembamba kabisa mdogo pamoja na ujasiri pamoja na shujaa alikuwa nayo lakini alikuwa ni mtu dogo kwa hivyo kawaida ikhwan ah, himma inapokuwa kubwa na nafsi inapokuwa kubwa mtu anafanya mambo makubwa sana wewe uweze kuamini kwa kwamba mambo haya yamefanywa na mtu mmoja kwa hivyo muhimu zaidi ni moyo na nafsi kuliko ah, mwili wa mtu na inawezekana vile vile kwamba hii inatokana na baraka ya dua ya mtume alayhi salatu wasalam كما للي ولمومبه ابو هريره akawa na hifdh kubwa akahifadha hadithi nyingi kama lilvomombea abdullah ibn abbas akawaweza kuwa na ilmu ya tafsir na kujua qur'an na akawa ni min akbari ulama ashabah na wengine tamam ahsante na n'am ibrahim afwan kuna kijana pale mmoja kwa umetangulia kisha tutakuja kwako ya ibrahim nae wa sheikh ن هل ابو موسى اجاب او سكت لم لم لم يرد في الحديث انه اجاب جاء في بعض روايات جاء في بعض الروايات لكن كبعضه وانزووني في في اسناده مقال في اسناده مقال كما اجاب ابو موسى الاشعر رضي الله عنه فقال لو كنت اعلم انك تستمع لحبرته لك تحبيرا لحبرته لك تحبيرا لا نعم لكن هذا في اسناده مقال عند بعض العلماء نعم عند بعض علماء الحديث هي روايه فيه فيه نوع من يعني تقول ما في اسناده تقول ما في اسناده نعم نعم يا اخوان نعم ايوه ها ايوه احسنت جاءت لابراهيم انا tukumbusha masuala ya siyam ya ashura tukosasa hivi katika mwezi mtukufu wa Muharram moja katika ashhurul hurm mnajua mambo haya ekhwan kwamba shahru Allah shahru Muharram ni mmoja katika miezi minne mtukufu Rajab, al-Qa'dah, al-Hijjah na Muharram thalathun mutawaliyat au mutataliyat miezi mitatu inafuatana al-Qa'dah, al-Hijjah na na Muharram na rajab mubar. Hiyo dhini miezi mme mtukufu. Na miezi mme mtukufu ni miezi ambayo ndani yake ina fadhila kubwa na hasanati zinatakiwa muislamu azifanye kwa wingi na ajeposhe na munkarat wa fawahish al-umur. Na moja katika mambo matukufu yalokuwa katika mwezi huu wa Muharram ni ni siyam Ashura. Na siyam Ashura huwa siyam al-yawm al-hashir. Ni kufunga siku ya 10 ya mwezi huu. ambayo itakuwa ni sambamba na siku ya juma ngapi juma nne wiki ijayo insha Allah taala siku ya juma nne wiki ijayo itakuwa ni siku ya tarehe 10 halafu Mtume عليه الصلاه والسلام wa akawhimiza waislamu wafunge siku hii sababu mnajua maneno haya kwa kirefu wakati umekwenda hatuweze kueleza kwa kikamilifu lakini aliingia mjoma wa Madina akakuta Wayahudi wanafunga siku hii alipouliza akasema sisi tunafunga kwa sababu ya ku شكر نعمه يا كما الله سبحانه وتعالى سيكو هي نجا الله فيه موسى سيكو هي من عزومك سبحانه وتعالى لي لنصر موسى عليه السلام كتوكاننا ما هو ونشاري يا فرعون فقال نبي صلى الله عليه وسلم نحن احق او اولى بموسى منكم سيسي تنا حق زايدي نا, نا اولى زايدي كوتو سيسي كو موسى كlico nyiny mayahudi فوقف وكافا سيكو يا عشره lakin kama mnavojua e ikhwan kwamba kaida ya mtume aleyhi salatu wasalam alikuwa kaida yake yu khalifu aliyahuda wa nasara alikuwa ki wa khalif mayahudi na manasara kila kitu chake mpaka wenyewe wakajua mambo hayo wazi wazi kabisa wakajua kwamba mtume aleyhi salatu wasalam katika kila kitu anajaribu kutuhalifu Waka, wakasema sasa wale sema huyu mtu ana nini kwa nini kila kitu yeye lazima atuhalifu tumu alayhi salatu wassalam hakutaka umma wake kabisa ufanane na wayehudi wala nasara kwa hivyo kila kitu ambacho kwa kufanya aliyahuda na nasara amarana bi an nukhalifuhum ametoamrisha tu khalifu mpaka katika hii siyam ya ashura bas alipojua kwamba wayehudi wayehudi wanafunga siku hii ya aliyum alashir aka waambia waislamu wafunge siku ya atasa kasema la in baqito ila qabilin la asumanna attas'a kama fi sahih muslim nikibakia ila qabili wakati ujao nitafunga na siku ya tisa iwe nimechanganya siku ya tisa na siku ya 10 kwa kufanya hivyo itakuwa nimewakhalif nani nimewakhalif wayahudi lakini wanasema kama mnavojua wanazo ni sharahul hadith wanasema hakubakia mtume alayhi salatu wasalam mwaka uliyofika akaondoka ulimwengu ni mwaka huo kwa hivyo yeye kufunga kwa alifunga tarehe 10 lakini aliwaongoza na kuwafundisha uislamu ni mukhalafa ya yahudi waongeze siku ya tisa kwa hivyo sisi ukijayo bima shaati al maula aza wajal nasum yauma wa ithnein wa yaum athalatha na nao huwa yaum tasi wa yaum al ashir kuingiza siku ya 11 عندك يت وانا اقول اذا جه اناس يoyote iko hadith imekuja ya yasum youma qablahu wa youman au youman ba'dahu afunge siku moja kabla au siku moja ba'd lakini hadith ya ikhwan isnaduhu da'if hadith ye kufunga siku moja kabla au siku moja ba'd sanaduhu da'if la yasihi hadha alhadith da'if da'if alisnad ضعف اسناده اسناده الشيخ الالباني رحمه الله تعالى عليه وغيره من علماء الحديث فلهو هي حديث غير معول عليه كويو حديث روايه inayitegemewa ni kufunga yoman kabla peke yake hakuna yoman baada naam ingawa ni kaul baadhi alulama wamekuja nayo wakitegemea hadithi hii kwamba unaweza kufunga siku moja kabla siku moja baada kwa hivyo unafunga either siku ya 10 au siku ya 11 tamam نعم لكن هذا الدليل ضعيف وقولنا وतेगेमेका نقفنا يومن قبلا بيكيك نعم نعم يا شيخ <تصفيق> انه من رواه حرات قضاة اها قضاة هذه الامه اها امرؤ عامر وعلي بن موسى وعلي بن سعد طيب انا اسمع ان دوغيت كان ابو موسى الاشري من قضاه هذه الامه موجه كتابه مقاضي وامه جاء ذلك عند بعض عن بعض العلماء haya maneno leo na nasema yako katika siar a'lami nubala yako umetajwa imamu dhahibi rahmatullahi ta'ala alayh ni mmoja katika wanazoona waliokuwa na elimu ya qada katika elimu ya qada tumetaja katika maneno ambayo tumeyataja kuhusu Abu Musa al-Ash'ari mimman jamaa al-ilm alikuwa na elimu kubwa kubwa sana Abu Musa radiyallahu anhu kwa hivyo hapana hapana mushkil kwa sababu alikuwa yeye mmoja katika makafa kwa hivyo qadhi kazi yake siku hukumu pekee yake bali alqadha ni masala ya kutoa fatwa vile vile na kutoa hukumu ya mambo ya fiqh yanayohusiana na ahkam mbalimbali za islam ahkama dama ahkam al-amwal ahwal shakhsiyya na غير ذلك kwa hivyo Imam al-Ash'ari bila shaka alikuwa ni mmoja katika watu hao halafu mnajua vile vile kaida ya wale a'imma wanapokuwa ulat wanapokuwa ma, wanapopewa madarakah na amiru almu'minin au khalifa mara nyingi yeye ndiye anakuwa qadi mara nyingi wakati mwingine yeye mwenyewe anakuwa anakuwa qadi na vile vile <coughs> wanataja wanazuoni kwamba alikuwa ni yeye pamoja na muadh bin jabal walitumwa pamoja kwenda mji wa uh, mji wa Yaman kwenda kuwasomesha watu wa Yaman kwa hivyo kule walipokwenda walipokwenda Yaman walikuwa wao ni makadhi واللي يكونوا علماء واللي يكونوا ائمه واللي يكونوا دعاه وغير ذلك من من الصفات نعم تمام نعم كل كلنا kitu kwa tunataka kutaja kwa maneno hayo au mizmar ile somari eh eh Ah. Nukieta uliza, auliza swali. Asema tumetaja katika hadithi kwamba Abu Musa al-Ashari amepewa mizmar, mimi madhamiri ali Daud. Lakini hii muzmari ni moja katika ala za shetani. Ala za za kishetani. Sasa vipi inakuwa je mambo hayo? Kwa nini sisi tumetaja kwamba yeye alipewa muzmari? Abu Musa alipewa muzmari anapiga muzmari, rifimbia muzmari. Hama? Woli famu vipi pale maneno? نعم هذا تشبيه يا شيخ تشبيه ها ايوه الا هذا شرع من قبلنا هذا شرع شرع من قبلنا نعم ما مساله وصول لنجل كان كتابه واصول هل شرع من قبلنا شرع لنا او لا تمام والراجح انه لا يكون min shar'ina illa idha warada fi shar'ina ma yadullu ala dhalik nafikiri pale lipo tatizika ndogeo tuni kwamba mtume hapa ametumia neno somali na vipi nakuaje hii haya ni mas'ala ya tashbih kwa sababu tunapijiwa mfano na kitu ambacho tunakijua sasa ili na tashbih ni moja katika mas'ala ya balagha katika ilmu al-bayani ilmu al-bayani kuna kitu kinaitwa tashbih balagha kuna ilmu albayan na ilmu almaani na ilmu albadih katika ilmu albayan kuna kitu kinaitwa tashbih sasa hii tashbih inaletwa ili kukurubisha ule ufahamu ili upate kufahamu kitu kwa kutumia jambo ambalo tunalijua sisi kawaida kwa kawaida yetu sisi tunajua jambo lile ndio kunapijwa tunapijwa mifano kwa tashbih na jambo kama hili kwa hivyo hii mizmar si kwamba tulizumari yenyewe alikuwa nayo ile zumari inapigwa namna hii alafu watu wanaaskilizwa wana tumbu hizo na ile zomari kama ilivyokuwa wakati wa wa zamani na paka hivi sasa inafanywa katika sehemu sehemu fulani ile zomari upibwa namna hii watu wakatumbuziwakatumwizwa pale kabisa wengine wakalia hasa na ile zomari sasa haikuwa hivyo hii ni sauti yake ilikuwa nzuri sasa sauti yake namna ilivyokuwa ni kwa lugha akheri unasema kinanda unajua kinanda ilikuwa ni kinanda kabisa kama ile zomari vile inavo inavo inavolia ile somali. Tamam. Kwa hiyo ile somali imekuja kwa jina la kwa, kwa maana au mafhumu ya kwamba ile maana ipate kukaribishwa kwetu. Mfano wake maneno haya kama katika sahihih al-Bukhari ukisoma ah uh, mlango wa kwanza kitabu cha kwanza cha sahih al-Bukhari inaitwa inaitwaje? Ya Sheikh na sali kwa kwako kwa ile. Kitabu cha kwanza cha sahih al-Bukhari kinaitwaje? Kitabu طهارة ا판 سي كتاب الطهار كتاب بدء الوحي احسنت كتاب بدء الوحي ملango kwanza kwa wahii katika kitabu hicho miongoni mwa hadithi ni hadithi ya Aisha ambayo mtume aliye salatu wasalam anaeleza namna wahii ilikuwa ukishuka akafananisha kule kushuka kwa wahii sauti yake sauti ya nini anasemaje sauti aljaras sauti ya kengele kengele ni kitu katika sheria yetu inasemaje mambo ya kengele hakuna tunatuna mambo ya kengele katika naam katika sheria yetu ndio maana ukija katika masuala ya adhan kabla ya adhan hivi i, i, nida hii ya sala tunavojua ni kwamba watu walikuwa wanashauriana wafanye vipi ili watu wajue kwamba wakati wa sala umeifika wengine wakasema tu tupige kengele naqus tupige kengele akasema la kengele si katika mila ya Kiislamu kengele ni mila zawatu wengine mnaujua wale watu wanapuja kengele katika dini zao ndio ibada yao kuja kengele mtando hakuwa katika kiislamu lakini umetumia jaras li takrib almaana wa taqrib almafhum nafikiri imeleka akhi alkarim nعم wa wasila zumari tunavojua nعم wa wakati umeamaliza ka sheikh tufanye question shafaa tamam ghadan kule kwa ni tafsir tulus subhanaka allahumma bihamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ವಸಿಲ್ಸ ಮುಬಾರಕ ನವೀನ ಮಹಮದ ಕಥೀರ